واذكر أخعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله واذكر أخعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين لا حول الا الله اني اقف عليكم عذاب يوم عظيم اني <تصفيق> اقف اجئتنا لتاتينا عن الهاتنا فاتنا تعدنا وان من الصادقين عن الهاتنا فاتنا بما تعدنا وان كنتم من الصادقين قال ان <تصحيح>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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا فَلَمَّا وَنَّهْهُ عارِضٌ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ ما ريح فيها, عذاب أليم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَلَقَدْ مكنا وَجَعَلنا لَهُم سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلنا لَهُم سَمْعًا فَمَا يَفْقَهُونَ وَأَفْئِدَةً بِمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيات الله انا لا اغني عنهم سموا ولا انفروا ولا ائتتهم من شيء اذ كانوا يجدون بايات الله وحاق بهم ما به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ فَرُمْنَ نَظَرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ افْتَرَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ